وَهٰبًا لَّهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كِلَا الَّذَيْنِ لَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ لَا أَنْدَوَسَ سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلِيَاسَ كُلٌّ من الصَّالِحِينَ إسماعيل واليسع ويوسى ولوقا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هل الله يهدي به من يشاء أَلَمْ أَشْرَكُوا حِقْدًا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْجَمَاعَةَ فَإِن يَكْفُنْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدِ اكْتَلَّا بِهَا فَقَدِ اكْتَلَّا بِهَا قَوْمًا لَا يَسُومُهَا بِكَافِرِينَ الذين هدى الله في هدى قتده قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكرالنعيم